وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَللنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تابعني فإن له مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أثكّت من بِيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ عَلَيْهِمْ يَشْكُرُونَ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 ان ربي لسميع الدعاء وربي اجعلني مقيما الصلاة ومنذر ذريتي ربنا وتقبل الدعاء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 تَشْقَصُ فِيهِ الأَبْصَاطُ